التي لم تمد في منامها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الآخرين إلى جليم سماق إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمَن يَشَأْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَلَا يَكْفُرْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَعَلَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغِيْضِ وَالشَّهَادَةِ أَتَتَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعْهُ لَفْتَدَوْبِهِ وَمِثْلَهُ مَعْهُ لَفْتَدَوْبِهِ وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَنْ يَكُونُوا يَحْتَكِبُونَ